أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثرة من الأحبار والرجال يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.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 ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله دين لهم سوء أعمالهم والله لا يحذي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم منفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا عذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تقوه شيئا والله على كل شيء قدير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 وسيحلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفا الله عنك لمؤذنك لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 لو يجدون منجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلزف في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يتخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتين الله من قطنه ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبه السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 يَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ ليرضوكم والله ورسوله أحب أن يرضوه إن كانوا مؤمنين أَلَمْ يعلموا أَنَّهُ من يحابد الله ورسوله فأن له نار جهنم قالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبعهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخلج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نحوظ ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن أعطوا طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنفل وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار لار جهنم قالهين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي قابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم القاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم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 أئى تبوء خير لهم وأئى تولى يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وإن الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كِرَاهُمُ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُخَوِّينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وفرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنار جهنم أشد حروا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يفتبون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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ إِذْ تَلَقَّىٰ أُولُو الْقُرْبَىٰ مِنْهُمْ وَقَالُوا زَرُّنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ رَجُوا أَن مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم الخيرات وأولئكهم الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم.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 تولوا وأعينهم تفيض من الزمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يتأذنونك وهم أولياء رضوا بأن يكونوا مع القوالب وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون